Bismillahirrahmanirrahim. All لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوقره وتسبحه بكرة وأصل E întune Hello. Wat? Oh! لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعال I'm mm -hmm. Amen. ZANG EN Ik ben zo Voor de een, очку <tries> وكفى بالله شهيدا محمد الرسول the كَمَثَلُهُمْ فِي محمد فاستوى على سوقه ۖ